هل ترا ينفع الندم حينما زلت القدم هل تراي ينفع الندم حين زلت القدم حرقه تملا الجوى والحشا يضره الألم والحشا هل تراي أنفع الندم حينما زلت القدم؟ هل تراي أنفع الندم حينما زلت القدم؟ حرقه تملا الجواب والحشا يمضى والحشا يمضغ الألم. Lethem, لم tekun sıwa. Saatin, thumma lâm tettin. Ağbət على al-fata. Hısra, damg ha, ليتني ما ولا ولم وانين يهزني ليتني ما ولا ولم اي عيش اريد الهواء قسوة يا حياة يا وجودا كم العدم يا مسيرا بلا هداك غسائا بشطيا يا بلا هدا كوزا بشطيا استفِق يا فؤاد من أقدة الموت لا تنم استفق يا فؤاد من رقدة الموت لا تنم وانضل النور واسق من سلسبي الحياة ثم سلسبي ثم صدرك الغفر ما رآه عزة المتقي الأشم صدرك القفر ما رأيت المُتَضِّل أشم عيشك المر لم يذو طعم إيماننا الأتم طعم إيماننا الأتم هل تُرَى ينفع الندم حينما زلت القدم هل ترى ينفع الندم حينما زلت القدم هل ترى ينفع الندم حينما زلت